I was a good lady great Quan சm انظروا في <تصفيق> السماء تغني <تصفيق> اني أي <تصفيق> آلام والجوهر المنسى والصخ الباقي كان الله Whoa, whoa, whoa. Bir You all Altyazı M.K. أي أنا لا Mutlak inanla gücün of فَإِنْ إِلَّا لَا Amen. <laughs> ايه الا ماج ربكم كن